إن المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحين الله أكبر الله الله الله الله وتر موكبا بالخاني ديرا بالخاني تيوس فاضي كده الله وَرَبُّكَ فَتَعَالَى وَعِلْمُ اللَّوْنِ Love, wow, love, wow. I don't know if Ramya <Sessizlik> Allahu